كل امْرِئٍ بما كسب رهين وأمددناه بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم إلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون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 أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون نتقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون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 أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتمون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون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 ومن الليل فسبح وإذ بار النجوم